وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين